بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك ايات الكتاب المبين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 وَنَجْعَلُهُمْ أئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ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 آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا ولدا عسى ان ينفعنا ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا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 He knew women in the image of these, with his initiatives, and his Eso Installer. He Jesus dragonizes theaky مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم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 لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَيَّبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُولٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 الملائة تمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولمّا توجّهت القآء مدينا قال عسى ربي ان يهدياني سواء السبيل ولمّا ورد ماء مدينا وجد عليه امتا من الناس يسقون ووجد ومن دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير вопросы of Allah is all true. Speaking of Allah no more, And he replied, Allah, v Надо as mine is born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 ان خير من استاجرت القوي الامين قال انني اريد ان امكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك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 فَلَمَّا قَضَى was الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ was born جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ made a لِأَهْلِهِمْ from إِنِّي side نَارًا the street. He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 Ayya يا موسى I am الله رب العالمين of the عصاك فلما if I hold my hands, when she saw يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء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 قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم سَابِ آيَاتِنَا بَيِّنَات قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي اهاما على الطين فجعل لي فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى وانني لا اظن من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ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 ورشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينه تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِ بلك لعلهم يتذكرون ولو لا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا So they say, Lord, if you have sent us a Messenger, then we will follow your scriptures, and we will be one of أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ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 وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اوويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون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 ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أُوتيته على علم عيني أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا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 الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مَكَانَهُ بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 ان الذي فرض عليك القران لودك الى معند قربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين